ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل ث ا ن ي ة عشر عن ق ص ة ن ه ا ي ة بني ق ر ي ض ة و ت أ د ي ب ا ل أ ح ز ا ب و أ ح د ا ث غ ز و ة بني المصطلق فمع الماده ة رجع النبي ا صلى ل ل عليه بعد المعركة فنزع وسلم إلى خلاص يغتسل الكلبي الكلبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يريد يرتاح من بعد المعركة. فنزع في دحية دحية وسيما هذا وإذ واحد وكان من من بدأ أصحاب جداً ي س ت أ ذ ن على النبي صلى الله عليه وسلم ففتحت ع ا ئ ش ة له الباب فقال اين الرسول صلى الله عليه وسلم ف قالت يا خسل ف قال ناديه فنادته فعرفه واذا هو جبريل جبريل عليه السلام كان يتشكل باجساد البشر كما في الحديث المشهور لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان ما جاء ب ص و ر ة رجل رجل لا يعرف هو احد هذه ا ل م ر ة جاء بصوره الدحي الكلبي فقال له يا رسول الله اوضعت سلاحك قال نعم قال فان ا ل م ل ا ئ ك ة لم تضع اسلحتها قال ما الخبر قال ان الله ي أ م ر ك بقتال بني ق ر ي ض ة م س أ ل ة ما انتهت هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الغدر لا بد من تاديبهم فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا لبس لبس الحرب اول ما خرج س أ ل ا ل ص ح ا ب ة قال هل رايتم احد قالوا ما ر أ ي ن ا الا دحي الكلب متجه نحو بني ق ر ي ض ة قال ذاك جبريل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني ق ر ي ض ة وفعلا ب د أ ت استعدادات كل واحد ب د أ يلبس الحرب م ر ة ث ا ن ي ة والتوجه نحو بني ق ر ي ض ة الذي وصل بني طريضة قبل المغرب صلى ا ل ص ح ا ب ة اللي شافوا انهم س ي ت أ خ ر و ن لن يصلوا قبل المغرب بعضهم صلى في الطريق بعضهم قالوا ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل العصر الا في بني طويل ف م ا صلى العصر الا بعد المغرب بعد اذان المغرب فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء على فهمهم واقر هؤلاء على فهمهم لان الامر يحتمل الاستعجال ويحتمل ان لا تصلون الا هناك فعلا فاقر الاثنين على فعلهم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان متدرا بلبس الحرب فنادى في بني ف ر ي ض ة فنادوه ك ل م و ه من فوق الحصن فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم وكان نادرا ان يسب صلى الله عليه وسلم قال يا ا خ و ة القرده والخنازير قد نزل بكم خزي الله عز وجل قال يا محمد انت الحليم انت ما في حلم اليوم بعد الذي فعلته في هذا الوقت ب أ خ ط ر موقف تفعلون هذا ما في مع معكم حلم تنزلون عن حكمي تستسلمون أ ن ا أ ح ك م فيكم كما أ ش ا ء فرفضوا رفضوا أ ن ينزلوا قالوا إ ذ ا نزلنا يقتلنا ل أ ن فعلا يستحقون القتل في هذا الغدر في هذا الموقف ف ب د أ الحصار على بني ق ر ي ض ه و قذف الله في قلوبهم الرعب كانوا س ب ع م ا ئ ة رجل مقاتل غير النساء و ا ل أ ط ف ا ل س ب ع م ا ئ ة رجل مقاتل لكن قذف الله في قلوبهم الرعب هنا المنافقين و ا ل آ خ ر ي ن كلهم ج ا ء و ا غنائم ا ل آ ن قبل شويه خوف فروا لكن فيها غنائم ا ل آ ن تجمعوا يريدون نصيب منها ل غ ن ا ئ م فقالوا يا محمد ارسل لنا واحد من اصحابه نتفاهم معه ارسل لنا واحد من حلفائنا فارسل لهم ابا ل ب ا ب ة ف ج ل س و ا اليه قالوا يا ابا لبابه الراي عندي؟ والله ما عندي ر الا ان ت س ت س ل م ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم عازم ما يترككم قالوا يا ابا ل ب ا ب ة ا ر أ ي ت ان نزلنا عن حكمه ماذا يفعل يقول ابو ل ب ا ب ة فما شعرت الا وباصابعي على رقبتي هو الحسية اصابعي يتمر على رقبتي. يعني ناوي يقتلكم. يقول ف م ا ح ر ك ت ص ا ب ع ي ك ل ا و ع ل م ت ان ي خ و ن ل ا ل ل ه و ر س و لك ان يكون لك ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ف ت ر ك ه م و ف و ر ا ر ا ح ي ل ى ا ل م س ج د و ن ا د ى ز و ن لك ان يكون لك ان ي ن لك ان يكون ل ا و ن لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك و ن لك ان يكون ك ان ي ك و لك ان ي ك و لك ان ي ك و لك ان ي ك و لك ان ي ه و ن لك يكون لك يكون لك ا ي ك و لك ان ي ك و لك ان ي ه و ن لك ان يكون لك ا ر ي ا لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان ك و ن لك ي ت و ع ل ي ه ا ل لك ه ي ف ي ك ش ف س ر ي فظل مربوط س ت أ ي ا م س ت أ ي ا م مربوط في العمود ت أ ت ي زوجته فك ل ل ص ل ا ة ولقضاء ا ل ح ا ج ة ومربوط يطعمون وهو مربوط إ ل ى أ ن نزل الله سبحانه وتعالى أ ن ز ل فيه العفو و آ خ ر و ن اعترفوا بذنوبهم خ ل ط و ا عملا صالحا و آ خ ر سيئا والله سبحانه وتعالى عفوا ففكه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ا ل ي ه و د شعروا أ ن ه ا ل م س أ ل ة فيها القتل عزموا على عدم الاستسلام واصروا على البقاء في اماكنهم وكان عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم ما عندهم شيء ما عندهم م ش ك ل ة جالسين في حصونهم متحصنين لما زاد الامر و اشتد الحصار كعب ا بن اسعد جمعهم جمع ساده اليهود قال لهم قد ر أ ي ت م الامر الذي نحن فيه والامر يحتاج الى حزم يحتاج من من يحزم فيه لازم نعمل شيء قالوا ما راي عندك قال ادعوكم الى و ا ح د ة من ثلاث نعمل واحد من ثلاث أ م و ر هذه ا ل م س أ ل ة هذه ا ل م ش ك ل ة ليس لها حل الا واحد من ثلاث أ م و ر قالوا ما هي قال اما الاولى فقد والله علمتم انه نبي كلكم تعلمون انه هو النبي المذكور عندكم في ا ل ت و ر ا ة فتعالوا ندخل في دينه فانه لا يقتل اصحابه قالوا والله ما ندخل في دينه ابدا مع انهم يعلمون انه النبي لكن ش و ف العناد ا ل ث ا ن ي ة يا كعب قال ا ل ث ا ن ي ة نقتل ن س ا ئ ن ا واولادنا نذبح ن س ا ئ ن ا واولادنا ما نترك احد في الحصن ثم نخرج ب ه ج م ة رجل واحد فاما نقتل او نغلب اذا قتلنا هي ا ل ن ه ا ي ة هي ا ل ن ه ا ي ة واذا غلبنا اخذنا النساء واخذنا اطفال وعشنا من جديد قالوا ما بال هؤلاء المساكين ما د ن ب ه م نقتلهم سافرنا ما في احد فيهم حازم ة هذا الموقف خلاص يا حياتي ا موت واضح ا ل م س أ ل ة يريدون ان ي ن ه و ه ا يريدون ان ينتصروا لانفسهم لكن ما فيهم حازم ة فقالوا ا ل ث ا ل ث ة قال ا ل ث ا ل ث ة ا ل ل ي ل ة ل ي ل ة السبت كان المسلمين في الحصار اذا دخل يوم السبت ل ي ل ة السبت يرتاحون لانهم يعلمون ان اليهود لن ي ه ج م و ا في السبت اليهود ما ي ه ج م و ن في السبت فكان يوم السبت يوم ر ا ح ة عند المسلمين كل واحد يروح يرتاح فقال ا ن ت م علمتم ان ا ل ل ي ل ة ل ي ل ة السبت والقوم ي أ م ن و ن ل ي ل ة السبت فتعالوا نهجم عليهم ا ل ل ي ل ة قالوا يا كعب اتعلمت ما فعل الله بالذين اعتدوا في السبت فقلبهم الله قلبه وخنازير تريدنا نهجم في السبت يعاقبنا الله لا ما نفعل فرفضوا كل ا ل ث ل ا ث اقتراحات فقال والله ما فيكم حازم ما فيكم واحد يستطيع أ ن يحزم ا ل أ م ر حياه وموت و أ ن ت م مترددين وفعلا ترددوا ما فعلوا شيء واحد من اليهود اسمه ع م ر بن سعدي خرج من الحصن كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح حراسه ب ق ي ا د ة محمد بن مسلمه وكان من اشد المسلمين فقال له فامسك عمرو بن سعدي اراد يقتله قال خذني لنبيكم فاخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد والله لما غدرت يهود لما غدروا بك و نقضوا العقد انا الوحيد الذي رفضت انا رفضت ما وافق على غدر فقال النبي صلى الله عليه و سلم صدقت صحيح هذا الرجل كان رافض ان يشارك في نقد العهد النبي صلى الله عليه و سلم ما يعاقب الجميع يعاقب الذين نقضوا العهد فامر باطلاق هذا الرجل و قال ذاك رجل نجاه الله بوفائه ف ا ل م س أ ل ة ليست انتقام من يهود ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة انتقام من الذين نقضوا العهد أ م ا الذي وفى بالعهد ما يعاقب ف أ ط ل ق ع م ر بن سعدي استمر اليهود متحصنين هنا لما شاف المسلمين ا ل أ م ر طال ت س ع ة عشر يوم ما في أ ي ن ت ي ج ة فاجتمع ج م ا ع ة من أ ب ط ا ل المسلمين من بينهم الزبير بن العوام و علي بن أ ب ي طالب مع م ج م و ع ة من الفرسان ا ل أ ش د ا ء وتعاهدوا على الموت قالوا نهجم ما نرجع يا نفتح الحصن يا نموت و فعلا استعدت ا ل ك ت ي ب ة للهجوم على حصن بني ق ر ي ا ن جهزوا انفسهم اول ما ب د أ الهجوم و ا ل ي ه و د الموت خلاص هذه ج م ا ع ة واضح انها لن ترجع الا بفتح الحزن او تموت فعندها ب د أ و ا ينادون بالاستسلام يا محمد يا محمد نزلنا عند حكمك قبل لا يذبحنا هؤلاء اصابهم الرعب. فاستسلم بنو ق ر ي ض ة بهذه الطريقه خوفا من هذه ا ل ك ث ي ر ة وفتحت الحصون و سلم كل ما في الحصن من رجال و نساء و أ ط ف ا ل كل شيء و أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم بتوثيق الرجال كل واحد من الرجال يربط فربط الرجال س ب ع م ا ئ ة رجل بسم الله الرحمن الرحيم ق ر ط ب ة ل ل إ ن ت ا ج الفني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 أ ج ل ى قبلهم قبل ب ن النضير أ ج ل ى بني قينقاع في ق ص ة ذكرناها سابقا و ا ل آ ن أ ج ل ى ب ن النضير فاليهود شعروا بهذا الخطر الشديد ف ب د أ ت مؤامرات اليهود كما هي عادتهم عداؤهم ل ل إ س ل ا م شديد ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أ ش د الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا اليهود والذين أ ش ر ك و ا فعداوتهم دائمه عداوتهم خ ا ل د ة الذي بيننا وبينهم عداء دائم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 فجاءته ا ل أ خ ب ا ر بتحرك هؤلاء ا ل أ ح ز ا ب جاءته ا ل أ خ ب ا ر بتحرك ا ل أ ح ز ا ب فعندها بدا أ يستعد ل ه ذ القتال بدأ يستعد لهذا القتال و عرف أ ن ا ل أ ح ز ا ب يقصدون ا ل م د ي ن ة سيهاجمون ا ل م د ي ن ة فعندها ب د أ يشاور أ ص ح ا ب ه ما الحل ما ماذا نفعل فجاءه جاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه و قال يا رسول الله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 ا ل خ ر ي ط ة ا ل أ و ل ى تبين حال وضع ا ل م د ي ن ة حتى نعرف أ و ل ى ا ل مواقع اليهود و حتى نعرف أ ي ض ا لماذا يعني اختار النبي صلى الله عليه و سلم موقع الخندق كما نرى في ا ل خ ر ي ط ة ا ل م د ي ن ة ع ج ي ب ة تقع بين ثلاث حرات ثلاث ح ر ا ت حرة الواقم و ح ر ة ا ل و ض ر ة و ا ل ح ر ة التي في الجنوب ا ل ح ر ة ع ب ا ر ة عن م ن ط ق ة و ا س ع ة ك ب ي ر ومعارة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 و ديار بني ا ل ن ض ي ر في الحره الجنوبيه و قد أ ج ل و منها أ ي ض ا و بقى ب ق ى ديار بني ق ر ي ض ة في الجنوب الشرقي ما بين الحرتين ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ج ن و ب ي ة فالمنفذ الوحيد الذي بقى هو من خلال ديار بني ق ر ي ض ة بين الحره ا ل ش ر ق ي ة و الحره الجنوبيه يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن ينفذ من هذا المكان و الشمال أ ي ض ا مفتوح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 ف ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قسم ا ل م س ل م ي ن قسم ا ل م س ل م ي ن كل ع ش ر ة جعل عليهم ويس وعطاهم أ ر ب ع ي ن ذراع يحفرونه تقسيم دقيق كل مجموع لهم م س ا ف ة م ح د د ه مطلوب منهم أ ن يحفروا اربعين ذراع هذا ب ا ل ن س ب ة ل ط و ل ا ل خ ن د ق أ م القانط عمق الخندق فجعله عميقا بحيث الذي ينزل داخله يصعب عليه ان يخرج منه وجعل عرض الخندق جعل العرض خ ن د ق ج ل ل ا ع بحيث ما يستطيع الخيل ان يعبره الا الخيل الاصيل السريع لكن الخيول ا ل ع ا د ي ة لا تستطيع ان تعبره فهذا ب ا ل ن س ب ة لعرضه وعمقه اما طوله فيمتد على شمال ا ل م د ي ن ة كله ا فهكذا بدأ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 الجعج ل والحشره ه ذ ي تمشي في الارض فاسم قبيح فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم فقال انت منذ اليوم ع م ر دعاك هذا الاسم سم نفسك عمرو فقال انا عمرو فجعلها المسلمون نشيدا سماه بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا فصارت ن ش ي د ف ك ا ن ا يغنون على الرجال الذي اسلم وينشدون يسلون انفسهم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 إ ل ى آ خ ر الابيات فكانوا ينشدون بهذا النشيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته عندها جاء ا ل أ و س قالوا يا رسول الله أ ح س ن إ ل ى موالينا كما أ ح س ن ت إ ل ى موالي الخزرج بني النضير شنو اللي نجاهم لما جاء عبد الله بن أ ب ي بن سلول وقال أ ح س ن إ ل ى موالي فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ط ل ق ه م بسبب ذلك الان الاوس هؤلاء حلفاء الاوس بني النضير حلفاء الخزرج بني ق ر ي ض ة حلفاء الاوس قالوا يا رسول الله احسن الى موالينا كما احسنت الى موالي الخزرج الامر يختلف نعم ج ر ي م ة الخزرج بني النضير ع ظ ي م ة لكنها لا تقارن ب ت ج ر ي م ة بني ق ر ي ض ة ما في اي م ق ا ر ن ة ه ج ر ي م ة اضعاف بني النضير قتلوا رجل مسلم واحد هؤلاء حددوا د و ل ة الاسلام كلها وضعوا د و ل ة ا ل إ س ل ا م كلها في خطر فالنبي صلى الله عليه وسلم احتار ماذا يفعل هو فعلا أ ط ل ا ق ا ل ن ظ ي ر ل أ ج ل الخزرج الان ما يفعل ب د أ الحفر واستمر وكان ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم م ش ت ه د ي ن في الحفر المنافقون طبعا ل أ ن ه م يظهرون ا ل إ س ل ا م يشاركون في الحفر لكنهم كانوا يتسللون كلما غفل أ ح د عنهم ينسل الواحد يذهب ما يعمل ما يشتغل ويختفون هكذا يقعدون في الساعات في بيوتهم ما يعملون وبعضهم امتنعوا عن العمل امتنعوا عن العمل وصار بعضهم يعتذر فيقول فيقول يا رسول الله إ ن بيوتنا ع و ر ة نخاف ي أ ت ي ن الهجوم ا من الجنوب ولا شيء لا نريد أ ن نبقى في بيوتنا ف ا ل ل ص ا ل ل ه سلام كان ي أ ذ ن لهؤلاء ل أ ن ليس فيهم خير واستمروا يحفروا واستمر الحفر ف ت ر ة ط و ي ل ة وكانت تستعصي عليهم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 ث ل ا ث م ئ ة رجل جاؤوا قال <تصفيق> قالت وراء لها صلى ح يجري ثلاثمئه رجل جاؤوا قالت ل ه أنت قتلة يجيب فقط يجيب ث ل ا ث ة أربعة قال ل ه ر ت ل ق ا ؤ و ا ذتلش عندنا من طعام من في البيض قال قالت ق لها ل ث ق ة لان إ ط م ئ ن إن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل فلما جاء وجدهم يطبخون القدر يطبخون اللحم والعجين يعجنونه فقال لا تحرك القدر ا حتى أ ن ا أ غ ر ف منه فاجتمع الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم ي أ خ ذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم وظل يطعمهم جميعا منها اللحم ومنها الخبز ولم ينقص فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموطن كذلك أ ر س ل ت عمره م ن تراواحه تمرا لزوجها و أ خ ي ه ا عبد الله بن ر و ا ح ة كانوا يحفرون في الخندق فلما ج ا ء و ا بالتمر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 قالوا يا رسول الله ما هذا النور الذي ر أ ي ن ا قال اوقد أ َََْ ر َ ا ي ْ ت ُ م ُ ه ُ رايت َُْ هذا ََ النور ُّ قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم اني لما ضربت الاولى ر أ ي ت بلاد الشام في حكم المسلمين ولما ضربت الصخره الثانيه ر أ ي ت مدائن الفرس في ايدي المسلمين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 انظروا ماذا يصنع ا ل إ ي م ا ن عندما يستقر في النفوس المؤمنين طبعا اللي كانوا موجودين صدقوا هذا الوعد المنافقين اللي كانوا موجودين ب د أ و ا يضحكون ق احدنا ل والله و ا شيء عجيب أ لا ي أ م ن أ ن يقضي حاجته يخافوا يقضي حاجته وهو يبشرنا بفتح فارس والروم فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 اتجه جيش المشركين نحو الشمال الغربي ج ارسلوا ي ي ن من الشمال ا ل غ ب ي ر عيونهم و إ ل ا خندق لا يمكن دخول ا ل م د ي ن ة فخيموا قرب جبل احد عسكروا في الشمال الغربي ع م ل و ا معسكر ضخم ل ع ش ر ة الاف انسان وقال ابو سفيان لما ذهب بنفسه ينظر الى الخندق قال هذه ح ي ل ة لا يعرفها العرب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 فيلتف ي في الجيش ويدخلون من خلال الجنوب الشرقي او يكون لهم طريقه يعبر و ا بها هذا الخندق النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الجيش عشرة ثلاثه ف الاف ج ي ش ل ة ا ل قريش والاحزاب عش عشره ة الاف فالنبي صلى ل ل عليه وسلم الاف ج م ي ع ن يخرجوا ليحموا الشمال لان ل عشرة آلاف ممكن يشغل المسلمين في ج ه ة ويعبر الخندق من ج ه ة أ خ ر ى فلا يكون قناق قيمة قناق للخندق ا ل ف بد من ح م ا ي ة كل الخندق باستمرار فيحتاج عدد كبير لحمايته باستمرار فكان م ع ه ثلاثه الاف وزع, النبي صلى الله عليه وسلم وزع النساء الاساره والصبيان رقيق عبيد بين المسلمين فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ر ي ح ا ن ة ا ل ق ر ا ض ي ة دعاها النبي صلى الله عليه و سلم ل ل إ س ل ا م ف أ ب ت فدعاها قال لها أ ع ت ق ك أ ح ر ض ك و أ ت ز و ج ك إ ذ ا أ س ل م ت ي تسلمين س أ ط ل ق ك و أ ت ى تكون زوجتي ف أ ب ت رفضت أ ص ر ت على دينها فكانت عند النبي صلى الله عليه و سلم كاره لها كارهه ان يعاشرها وهي على هذا الدين على ا ل ي ه و د ي ة ثم بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس اذ سمعوا خطوات كان جالس فيما بعد بين اصحابه سمعوا خطوات فقال هذا فلان يبشرني باسلام ريحانه فدخل الرجل فقال يا رسول الله ابشر فقد اسلمت ريحانه فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها يقال انه اعتقها وتزوجها هذه ر و ا ي ة و ا ل ر و ا ي ة الارجح انها بقي بقيت سبيه بقيت ا م ا عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه اهم الاحداث التي حدثت في الخندق دعونا ن ق ر أ الايات حتى نعرف الان كيف ا ل س ي ر ة تشرح لنا القران س و ر ة الاحزاب لا يمكن ان تفهم أ ج ز ا ء ك ث ي ر ة منها إ ل ا ب أ ن نعرف ق ص ة الخندق و ق ص ة ا ل أ ح ز ا ب يقول الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا ن ع م ة الله عليكم إذ ج اذ ء ت ك م جنود إ جاءتكم جنود ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 واضح لما نتذكر الموقف ونرى ا ل آ ي ا ت هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا لما كان وقت ضرب ا ل ص خ ر ة واذ قالت ط ا ئ ف ة منهم يا أ ه ل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إ ن يريدون الا فرارا ما يريدون ي د ا ح ع و ن عن الخندق يريدون الفرار ولو دخلت عليهم لو دخلت المدينه لو دخلت عليهم من اقطارها يعني من اطرافها من الشمال ومن الجنوب ثم سئلوا الفتنه وطلب منهم ان يرجعوا عن الاسلام ثم سئلوا الفتنه لاتوها لكفروا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 سلقوكم ب أ ل س ن ة حداد أ ش ح ة على الخير يقول الله عنهم هؤلاء أ و ل ئ ك لم يؤمنوا ف أ ح ب ط الله أ ع م ا ل ه م وكان ذلك على الله يسيرا لما انسحب ا ل أ ح ز ا ب المنافقين ما كانوا يدرون فظلوا في بيوتهم إ ل ى أ ن جاء أ م ر بني ق ر ي ة وكذا عندها اعرفوا أن ان ل قالوا أ ح راحوا ز ا ما ب ك و ا يدرون أن ا ل أ ح ز ا ب راحوا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 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا عشره الاف ي أ ت و ن ويرجعون ما فعلوا شيء وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم بني قريضه الذين ناصروهم وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا و أ و ر ث ك م أ ر ض ه م وديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير فهكذا كانت ن ه ا ي ة م ع ر ك ة الخندق هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل ع ظ ي م ة على كل عظمتها وعلى كل صيفها في التاريخ قتل المسلمين فيها كان و ا خمس ة فقط هم أ ن س بن اوس وعبد الله بن سهل وطفيل ا ل بن نعمان و ت ع ل ب بن و ن م ا وكعب بن زيد ثم بعد ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه و أ م ا قتل الكفار ف ث ل ا ث ة منبه بن عثمان بن عبد الدار قتل ب س ه م و ع م ر بن و د ونوفل بن م ع ا و ي ة ا ل ذ ي ن عبر الخندق ا فقط فكل هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل ع ظ ي م ة ه ذ ا ا ل ق ت ل فيها لكن الفرق هو في ا ل ن ت ي ج ة نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على انسحاب ا ل أ ح ز ا ب بعد كل هذه الجموع قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب القريش وانسحب الكفار قال ك ل م ة ع ظ ي م ة قال نغزو قريش ولا تغزونا بعد اليوم ت ه ت ا ل آ ن انتقل ا ل إ س ل ا م من الدفاع ا ل آ ن ب د أ ت م ر ح ل ة الهجوم لن يغزونا بعد اليوم بعدما فشل ا ل أ ح ز ا ب كل هذا الذي جمعوه ما استطاعوا يفعلوا شيء ا ل آ ن جاء دورنا ابو سفيان ب د أ يفكر كيف يصنع فوجد أ ن أ س ه ل شيء لو تعاون معه يهود بني قريضه و وسلم وكان بقوا وسلم د دائما يؤكد المدينة بني قريضة تنحل المشكلة. النبي بني يراقب بني النبي تنحل كان من الذين قريضة عليه يرسل قريضة قريضة في عليه الأمر تحركات المشكلة حفظ صلى الله على على صلى الله هذا جمعهم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 فقام لهم ساده بني قريبه بداوا يشتمونهم بداوا يسبونهم قالوا العهد الذي بيننا وبينكم قالوا لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم اعلنوا انهم نقضوا العقد ف ب د أ سعد بن عباده يسبهم يشتمهم فامسكه سعد بن معاذ قال يا سعد ان الذي بيننا وبينهم اكبر من ا ل م ش ا ت م ة الذي بيننا وبينهم ما هو كلام ل س ا ن اكبر من اللسان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 ت أ ث ر ت أ ع د ا د ك ب ي ر ة من المسلمين بالذي حدث ف ب د أ انسحاب المسلمين ا ل ص ح ا ب ة المؤمنين ب د أ و ا ينسحبون ت أ ث ر ا بموقف المنافقين فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثه الاف رجل ما بقي إ ل الا ث ث م ا ا ئ ة ننظر ل خ ل ل ا ل ذ ي ح د ث في الجيش بني قريضة بانتقاب م ن ث ل ا ث ث ث آلاف يحمون الخندق ما بقى الآن الخندق إلا ل ما ا يحمون م بقى ئ ة رجل و ا ل ب ا ق ي ن كل و ا ح راح د ب ي ت بيته ه هنا يريد يحمي بيته. هنا بني قريضة أ و ل م ا ف ك ر و ا قالوا فيه ل و خ ن ان أول النبي س والأطفال نأخذ ا ا كانوا يعلمون أن نبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء و ا ل أ ط ف ا ل في حصن داخل ا ل م د ي ن ة ف ق ا ل و ا خلونا نشوف ترك معهم حمايه ة ترك م ع م حراس ولا م احد في أ إ ل ا نساء و أ ط ف ا ل إ ذ ا فقط نساء و أ ط ف ا ل نهجم عليهم وناخذهم طبعا الوضع كان في منتهى ا ل خ ط و ر ة